وَإِنَّكَ لَبِيرَةٌ إِلَى الذَّالِ قَاشِعِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ لَا رَبَّ لَهُمْ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 يوم لا تجزين نفس عن نفس شيئاً، لا تجزين نفس عن نفس شيئا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 ورأيت <تصفيق> أن Thank right you. me there. لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتغاذكم العجل فتوبوا فتوبوا با <تصفيق> کاخط <تصفيق> نارا fool oh. قلوا من طيبات ما رزقناكم <تصفيق> وظللنا عليكم Oh, dude. خفر لكم خطايا وإذ قلنا دخلوا هذه القرية مِنَّا منا حيث شئتم مرادا وتنزيد <تصفيق> المؤزين لان هو <تصفيق> الذي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ أخذنا <سأة> <سأغفنا> ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خدوما Oh,